ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله ما ينعم بما يعذكم به ان الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين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 فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وَيُسَلِّمُونَ تَسْلِيمًا وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا أَتَيْنَاهُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ مِّن كُلِّ قَرْيَةٍ أَخَذْنَا أَحَدَهُمْ فَقُلْنَا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۖ وَمَا يَنبَغِي لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۖ سُبْحَانَهُ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 يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأْفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا